اسرع عصريا على موكب دين الشيكيو انا جاي رجع على خليك راجل جبع وكرسان عشان التاريخ ما بيذكرش حصان ما تبعتلوش هو فاتح لته و راحاله ياو ام قد الشوكه وسع وسع انا جيت زي ما كنت و رجعوا اللي هيعمله هتبلع طول ما انا فيها يبقى مفيش خريف فيها ظهرك تسنده وجناحك ابعد تفرده هكبلي حبلي يجي سنته انا مستني الرد انا فكيها بوع بوع دايرتي بتحول ضيكه في جولتي انا مش بستخدم غير ايدي لو حد طالبني ورنه ما مبجيش على حد بس هتنكشني هتتمد ماتغوغوش وورني عد الكلب اللي يزوم بقطع ديله مش من دايرتك وبتسمع عني في حضتك يكفيني اسمي اللي مشتتك وبخليك مش على بعض اضربك نظرتي في عينك بالكهربا هجيك على سكه اغرمك واخليك ملتمك تمك مجنب مصر المنشيه ابطل يابا جايبا من الاخر اسلك تحرك يلا اتاخر ارض المنشيه ما بتجليش تعال وريني ما منعش شغل حلوه شوفي من قدام عمر السني هاجي على سكه انت مش هتعي اخصمي في الهري اسرع مسي سيبار في الجري انا على الرابع منا جاي قعد عني وكله رجع على بيته اهدى عمالقه بر على الاسمه تشتكت طول ما انا موجود في المملكه لو حصل مش حاجة لما ظبط قصر فياريت كل حياتك تختصر اسمعوا مني انا روحي في مناخيري هنا تعمل شوح هتاخد وتقسم هتتلوح ما الوش السمح بتحول لما الحلبة تجليني صاحبي وعكزي عمره ما جعني بمل ياسين هقطع اخد اخويا ساسي احنا اللي نكنس شارع يا بطل لو بتحبها مش قولها يا بافو قول لها تعالي انصلوا من عندها شكلها مش شايفاك يا زميتي الليلي جت على سكتي كذا مره لكن سكتي من اجلك قلت لها بعدي مع انك مش مظبوط يا زميني عمر السبيال انا عايز انفيز افعال كلها جاية فكت بيخان مش شايف حد جدع وبيسر هتكونوا بيجيوش احمد قلطة ما يشغلوش الوحش بليرة متزولوش علشان بيحط على اللي بيكرم حمود قتيل ما يجليش مره مستحيل تح لو وقصده يوم هتشيل اوعى زكاءك قدامه يخونه تنفش الحوي هتقع في مشاكل وبلوي الحوي على يا يلنوي ما تقطعش يا اهل سيف تليفونك وتكرر هي على المبدا يبقى زي ما هي سريه على موقع التيكي